وَإذْ أُوحِيتُ إلَى الْحَوَارِينَ أَنْ آمِنُ بِهِ وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَشَهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّ نَيْعِي سَبْنَ مَرْيَمَ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 فإني أعذبه, عذابا فإني أعذبه عذابا، لا أعذبه أحد من العالمين.